ذَلِكَ بِمَا قَدمَتْ أَدكُمُ وَأَن اللهَّه لَْسَ بِظََّامِ للِعَبدَ الذيَّذ نَقالَوا إ اللهَّه هِدَ إليْنَا أَلَّ نُوا مِنَ لِرَرسُولٍ حَكتياتاتِ يَنَا بِقُرربَان تَكُلُهُ النُر قُلْقَدَ جَ أَكُمُ رُسُلُ مِ قَل بِالبَيّناتِ وَبَِّذ قُلْتُم فَلِمَ قَتَْلتُمهُم فَلِمَ قَتَْلتُمُهُم إِ كُاتُمُ صَادقين فَإِن كَذذَّبُوا كَ فَقدَدَ كُذِبَ رسُل مِ قَبلَلِكَ جاءُ بِالبَيّنات بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وَمَحَيَةُ الدُّنْيياَا إِللاا مَتَع الْ الغرور لتُبَلََّ فِي أَموَالِكُمُ وَأَافُسِكُم وَلا تَسَْعَُّ مِنَ الذي نَأَوتُ الْكِتابَ مِ قبلِكُمُ وَمِنَ الذيينَ أَشْرَكُ أَذَن كَثِ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقوا فَإِن ذَلِكَ مِنْ عزْمِ الأُمور